وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً ثُمَّ إِذَا 119. لا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون 110. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَتَنَا فَرِحُوا بِهَا ஐம்யோனூன் அவலம்யறம் அன்னில் களிமஷ உழ கொடி நிகழ்ச்சில் கௌமி فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هو المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموالٍ 119. فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون